فصل في تعليم حفظ العلم اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة ومن الغلط ألنهماك في الإعادة ليلا ونهارا فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا اياما ثم يفتر أو يمرض وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر بن الأنباري في مرض موته فنظر إلى مئة كتاب وقال لقد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد ثم خرج فقال ما يجيء منه شيء فقيل له ما الذي كنت تفعل قال كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شتى فإن القلب جارحة من الجوارح فكما أن من الناس من يحمل المئة رطل ومنهم من يعجز عن عشرين رطلا، فكذلك القلوب فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها فإنه إذا استنفدها في وقت ضاعت منه أوقات كما أن الشره يأكل فضل قيمات فيكون سببا إلى منع أكلات والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من النهار والليل ويرفها القوى في بقية الزمان والدوام أصل عظيم فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي وللحفظ أوقات من العمر فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار والغدوات خير من العشيات وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر لأن ذلك يلهي والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل والخلوة اصل وجمع الهم أصل الأصول وترفيه النفس في الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم وألا لا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليترك فإن مكابرة النفس لا تصلح وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة فإن للمأكلات أثرا في الحفظ قال الزهري ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ وقيل لأبي حنيفة بما يستعان على حفظ الفقه فقال بجمع الهم وقال حماد بن سلمة بقلة الغم وقال مكحول من نظف ثوبه قل همه ومن طابت ريحه زاد عقله ومن جمع بينهما زادت مرؤته وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له أربعون سنة وهذا لأجل جمع الهم فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم ثم لينظر ما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز والعلم غزير وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره اولى منه وإن كان كل العلوم حسنا ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل وأفضل ما تشوقل به حفظ القرآن ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع ومن رزق يقظة دلت يقظته فلم يحتج إلى دليل ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن واتقوا الله ويعلمكم الله